للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد سجلت هذه التلاوة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه لمدينة القاهرة في عام 1979 اخوة اليمن والاسلام نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من ايات الله البينات من اول سورة النساء للقاري شيخ شعبان عبد العزيز السويا اللهم بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم Go vollau <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الله ای Ba que ou Why? <تصفيق> مَنْ كَانَ فَاتِئًا فَلْيَكُنْ جعل نصيب من ما الوالدان والأقراب ومروض وإذا حضر القسمة الذين لو تركوا من خلفهم ذري يتوضع فانخافوا علي اللي <تصفيق> الله نبا <تصفيق> действие Wal أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نبقى فريضة طريبة من الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا لم يكن لهن والد فإن كان لهن What? قولوا هم شركاء في طول حدود الله ومن يطع إلا دورة له يدخل بجنات تجري من وذلك الفود العالم صدقوا الرجل العруб. هكذا إخوتي من والإسلام. استمعنا إلى هذه تلاوة القرآن العظيمة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة نساء تلاها علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد وهي من التسجيلات النادرة. تجلت هذه تلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في عام الف وتسمائة وتسعة وسبين والإسلام ونحن دائما انتظار تفليلاتكم النادرة على العنوان التالي القاهرة كورنيش النيل يذاعة قرآن الكريم برنامج من التسجيلات النادرة حتى يضمنى لقاء آخر إن شاء الله لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم جاهد